مولاي ص ل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا بك كله خير الخلق مولاي ي أذيت تهزم في الله لم م تهيني أذيت في ل ل لم تهزم ولم ه تهزم ه ت ن ي حتى غادت أمة صل وسلم دائما ابدا ع ا د ي ه بك كله خير الخلق مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك ب خير الخلق كلهم حبيب الله الله رسول م ل ر س يا ن حبيب الله رسول الله امام المرسلين كما سرى البدر في داج من الغلم ي سريت من حرم النداء حرمين كما سعى البدن م مولاي صلي وسلم ت دائما و ل ي ا صلي وسلم 「みんなであなたをあなたをあなたなたをあなたをあなたなたをあなたをあなたたをたをあなたなたをあなたをあなたなたをあなた فيك خير الخلق ك ل ه